بسم الله الرحمن الرحيم طاسين இஸ்மில்லிர்வஹ நிர்வகிமிசீ தில் கய துல் குரு அணிவகித்த ஹுதவும் புஷ்ரலில் மோமினி நல்லதீனயு கிமுனவயூ தூன ஜ கவிலிஹு يوقنون இன்னோமில கிரதி ஜயகுமு அம்மலும் சும்மி அம்மூன் உல இக்கல்லு உல்லுஷிலுமுனூன் ஒலத்துலமி சரி அரு சி விஷரி நவம்பிஷிஹிபித்தூன்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 فلما لآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخفني لا يخاف لدي المرسلون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 انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو فانظر كيف كان عاقبه المفسدين ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داوود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين وحشر سليمان جنوده من الجن والانس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 قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطيل فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا اعذبنه انه عذاب شديد او لا اذبحنه اولياتني بسلطان مبين فما كنت غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين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 اللا يسجدون لله لا يسجدون لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم قال سننظر أم من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم கோலசன கொல் கதிவீன் இபி கிதவிதஃபல் இலைம் சும்புமருஜிய الملأ உண்ணிய உல்கிய இளைய كتاب كريم இன் أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه تنمرا حتى تشهدون قالوا نحن الوقوه والوباس شديد والامر اليك والامر اليك فانظري ماذا تأمرين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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الدُّنَنَ قَالَ آتُونِي الدُّنَنَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلَنْ تُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ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 قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا نعبد الله ان نعبد الله فاذاهم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا الطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون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 وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّا أَدْمَرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 ஜனூ இல்ல மொரோ கதரு கோபிரீன் வயம் தருண அலஹிம் மொரோ மொருல் கொரில்ஹம் லி வசல முன்னலாய்வதி அஸ்து خيرون مما تشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرا ايلهم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل نرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أيلا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر مَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيَّاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ضَلَالَّاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَيَّاهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَلَا أَرْضٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِينَ فِيهِ اخْتِلَافُونَ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 وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم ما الدعاء اذا واللهم مدبرين وما انت بهذه العميا ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّن مَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزْعَنُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا اَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء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 انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وانا اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين